إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبذر الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فَإِنَّهُ يتوب إلى الله متابا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 وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَذْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُوفَةَ لِنَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا